نوح الحمام على الغصون شجاني, شجاني وراء العثون صبابتي فبكاني, فبكاني, فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني, شجاني وراء العذود صلبت فبكاني بكاني إن الحمام ينوح من ألم النواب إن الحمام ينوح من ألم النواب أنا أنوح, أنوح, أنوح وأنا أنوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن نوح شجاني وراى العدول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني وراى العدول صبابتي فبكاني إن الحمام <تصفيق> <تصفيق> ان الحمام ينوح من عالمنا وانا انوح وانا انوح وانا انوح وانا انوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن ولا إن بكيت فلن ألام على فلا فلطالما تركت في العصيان ولا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استرقت في العصيان يا رب من مشفيق مش يا رب عبدك من عبادك مشفيق مش بك مستجير بك مستجير ونير الله <سؤال> حمد فحمد إليك وحزناه حمت ضرعه إليك وحزنه وأن نعليه اليوم بالغفران نوح الحمام على الغصور شجان والعثور صباح ورأى العذول صوابتي